بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى طابنك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكه يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ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 لَكُمْ أَزْوَاجٌ مِّنَ الْأَنعَامِ أَزْوَاجًا يُذْرِؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ إِلَيْكُمْ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَّا لِيَتُبُوا إِلَى اللَّهِ يجتبي إليه مِنْ يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَتَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اولى الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ما انلنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله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 كِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرصه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل نقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقي مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الظالمين أشير الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 لا اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر والاسم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم ماقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في ال تغيير الحق اولائك لهم عذاب اليم ولا لمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولوا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 اِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ وَاِنَّا اِذَا اذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ